وقالت الیهود وزره بلدان الله لئی بطورون بأخوار من راه الذين الله أن وقربان وقربان وقربان من الله أنه لا ادخلوا أحبارهم وربانهم وردنوا من الله والمسيح من آرنا وما اولوه إلا ليعطوه اله وعندان سبحانه يشكون يريدون أن اللهم باقوا من الله الا الله وحده لا شريك له هو الذي انزل القرآن وهو الذي اصطفى من عباده يختار من الذين وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ لَا نَسِيءُ زِيَادَتُهُمْ فِي الرُّقْبِ وَبَطْرٍ لَّمَّا كَرُوا الْعُشُولَ وَعَامَرُهُمْ وَحَرَّمُونَا وَعَنِيوَ وَعَذَّبَ مَا حَطَمَ اللَّهُ لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا من الأرض عظيمون من حياة الدنيا من الآخرة فما متع الحياة في الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا ذا مصير عظيم عذاب شيء من وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ كَانَ رَبُّنَا قَرِيبًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إنهم قال الله ما تنال منه رحمة الا لمن كان الذين صدقوا واعلم الناس لا يساءن الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر لانهم جاهلوا باقواله ورسله وَاللَّهُ عَلِيمٌ الْمُنْتَقِمُ إِنَّمَا يَسْأَلُكُمُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ في في مع إلا وَلَا يَسْتَوُونَ فِي شَيْءٍ وَلَوْ أَرَادُوا اللَّهُ أَن يُضِلَّهُمْ لَضَلُّوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا توسعه کسانه توسعه کسانه تصور <تصفح> میان اللّه الل إِحْدَى من وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُونَ الْعُصِيَّةُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْهُ أَوْ بِأَيِّنَ بَدَأْتُمْ لَنَعْبُمُ تَرَبَّصُونَ كُلَّهُمْ وبرسوله ولا يكون صلاة ولا يكون صلاة إلا ربنا ولا ينفقوا إلا وهم فلا تحجد أموالهم ولا أولادهم إلا ما تريدوا اللهم معتبهم بها في حياتكم من قصرهم كارئون ويحكموا لله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفهمون لولا إليهم من في <تصفيق> منها ولو الله الله الله من ربه الله والله حكيم الذين لا يؤمنون النبي ولا يقولون الله خير هم بالله ولا يتبعون المؤمنين ورحمه للذين الله فوعاداب الذين يحلفون فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ والغفار لا رجبا إلا مخالقين ولا علم الله ولا هم عذاب مقيم فالليل من قبل كتان وشتمعكم قوة وأكثر أفرادا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم واستمتعوا بخلاقكم فاستمتع الذين من قبل كم خلاقهم وحبكم تتنخابوا أولا يتحقق الطعام يا عباد يا بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويفون الزكاه ويطيعون الله ورسوله لا تسنحوا الله ان ربنا قل لنا ورزقنا قلبا جنات النعيم من لا فتن يا قوم ان الكفار والمنافقين وغضب عليهم ربهم جنانهم يحلفون بالله اما آدم نه قربی و دوست و عربون وعصرنیز بما الله ما وعده میان الله بعد سر فون اجوان و آن لا تُطِعُوا لهم ولا تَسْتَغِيثُوا لهم وَإِنْ تَسْتَغِيثُوا لهم اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ وَلَا يَرْضَى اللَّهُ عَنْكُمْ إِنَّكُمْ مُنَافِقُونَ فَأَنَّىٰ تَرْجُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَقَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِصَادِقِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ فَأَذَهَّبَهَا جَهَنَّمَ أَشَدَّ تَضَرُّراً لَوْ كَانُوا يَعْقِلُونَ فَلْيَضْحَكُوا فِيهِ لَوْ هُمْ يَقُومُونَ كَثِيرًا جَزَاءً بمهتم